بوك تو وسم ديسات تري ثلاثة وثمانون ثلاثة وثمانون بروشلي الماضي ثلاثة الماضي ثلاثة تلفانوات يتصل تليفونيا يتصل تليفونيا يا لقد اتصلت تليفونيا للتو لقد اتصلت تليفونيا ياو لقد اتصلت تليفونيا طيله الوقت لقد اتصلت تليفونيا صيلة الوقت. بيتاتش. يسأل. يسأل. لقد سالت للتو. لقد سالت. لقد سألت دائما. لقد سألت دائما. أَڤيَادَاتْ يَحْكِي يَرْوِي يَحْكِي يَا أَڤيَادَالَا لَقَدْ حَكَيْتُ لِلتَّو لَقَدْ حَكَيْتُ يَا رَسپَوِيَلَا ВСЮ Я таалам, юзакэр Я таалам Я вучылася Ла кад дзакарту литтав Ла кад дзакарту Я вучылася увесь вечар Ла кад дзакарту тавалал масаа Працаваць يشتغل يشتغل لقد اشتغلت للتو لقد اشتغلت يا لقد, لقد اشتغلت طوال اليوم لقد اشتغلت طوال اليوم يئستم يأكل ياكل يا يلا. لقد أكلت للتو لقد اكلت يا زيله لقد اكلت كل الطعام لقد اكلت كل الطعام